فَنَادَا وَلَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آليتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكم أولئك الأحزاب كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقَاوَبَ وَمَا انْظُرَهَا أُولَئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ ثَانِقَةٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ أَنْ يَحْصُبَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فَتَنَادِهِ كَمَا دَعَا دَاوُودُ ذَلِكَ الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كل له أواب.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 ورديننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وليها نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال القادم ولمك بسؤالنا جتك الى بعاج وانك كثيرا من الخلطا الى يبغي بعض ما لا بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين النَّاسِ بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَابِدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوخ والأعناق ولقل فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب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 فلسني الشيطان بنصب وعذاب قر برجلك هذا مهتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب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 انه بخالصه ذكر الذام وانهم ما زنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع ودلكف وكل من الاخيار هذا ذكر واننا لل 119. لحسن مآب 110. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 111. متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب 112. قاصرات الطرف أتراب هذا م تُوادُون يَمِ حِس إِ ذَ رِسْقُناَ مَا لَهُ مِ فَد هذا وَإِ لِطاضينَ لَ شَرمابَ جَهنَّ ماَا يَصْلَونَهَا فَبِالسَّمهد فَيَذُوقُ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا وَآخَرُ مِنْ شَكْوَى أَزْوَاجٍ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارَ قَالُوا بَلْ أَن مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا هذا ضعفا, ضعفا وقالوا ما لنا لا من الأشرار أتخذناهم سخريا أم داغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواقع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 قَالَ فَإِك مِنْمظرين إ يَْم الوقتِ مالُ قَالَ فَ ببعزَّتِكَ لَ أُغُيًام أأَجمَين إَِّا إبدكَ منِن فالحق والحق أقول لأن لأن جهنم منك ومما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا وتعلمن نبأه بعد حيب صدق الله العظيم